استجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه أهله ومثلهم ما هم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذو الكف كل من الصابرين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 وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ